أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء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 أم للإنسان ما تمنا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا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 بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة العظيمة سورة النجم صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وثبوت رسالته من عند الله عز وجل وبيّن قدره عند الله ومعراجه إليه فوق السماوات وما تلقاه من ربه من الإكرام وما رأى من آيات الله العظيمة في السماوات رد على المشركين الذين يكذبون هذا الرسول ويتنقصون وينتصرون لآلهتهم الباطلة التي جاء هذا الرسول لإنكارها والدعوة إلى تركها وبطلان عبادتها الله سبحانه وتعالى قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كان للعرب أصنام يعبدونها أصنام كثيرة يعبدونها في الجاهلية فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإنكار عبادة هذه الأصنام والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لأن الله خلق الخلق ليعبدوه لا ليعبدوا غيره قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه فالعباده لله جل وعلا هي حقه على عباده ولا يجوز ان يعبد معه غيره فالله جل وعلا ذكر هذه الاصنام الثلاثه اللات والعزى ومنات لانها اكبر اصنام العرب ولأنها هي القريبة من مكة ومهبط الوحي ومبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بطلت عبادتها فبطلان عبادة غيرها من باب أولاد فقوله جل وعلا أفرأيتم هذا السؤال إنكار وتحدي سؤال انكار وتحدي افرايتم اي اخبروني اخبروني ايها المشركون عن شان هذه الاصنام هل تنفع تضر هل تقدر على شيء هل لها تصرف في الملك هل تسمع وهل تبصر اخبروني عن شانها ولماذا تخلفموها آلهة من دون الله؟ ما هو السبب الذي حملكم على ذلك؟ ولات بتخفيف التاء في الأصل صخرة صخرة بيضاء في الطايف منقوشة بنوا عليها بنيه وجعلوا لها سجنه فصارت صنما لثقيف ومن جاورهم من اهل الطائف وقرا اللات بتشديد التا اسم فاعل من لت تلت وهو رجل صالح كان يطعم الحجاج ويلث لهم السويق ويطعمهم فلما مات بنوا على قبره بناء وجعلوا يعبدونه وهذا من الغلو في الأولياء والصالحين فعلى قراءة التخفيف صخرة وعلى قراءة التشديد اسم رجل من الصالحين لما مات غلوا فيه وعبدوه من دون الله والعزاء صنم كبير لأهل مكة وهو عبارة عن مجموعة أشجار عليها بنايه ستور وحاوسدنة وكانت لقريش وخزاعه ومن جاورهم والعزاء صنم لأهل المدينة من الأوس والخيرج ومن جاورهم تقع في في وادي المشلل قريبة من قديت من جبل قديت كانوا يتخذونها ميقاتا للحرام يحرمون منها للحج والعمرة قالوا واشتقاق هذه الاسماء اللات أخذوها من الله من اسم الله والعزة أخذوها من اسم العزيز ومنات من اسم المنان المعطي سبحانه وتعالى هذه هي اللات والعزة ومنات الله تحداهم أن يبينوا ما هو السبب الذي حملهم على عبادتها هل هي تسمع وتبصر وتجيب الدعاء وتغيث الملهوف تنفع وتضر ابدا لن يستطيع أن يقول إنها تفعل شيئا من ذلك ففرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثه الأخرى ثم انه سبحانه وتعالى لما أنكر عليهم عبادتهم للأصنام وأبطلها وتحداهم فلم يجيبوا عن شأنها ذكر أيضا نوعا آخر من كفرهم وهو أنهم يجعلون البنات لله جل وعلا ينسبون إليه البنات فيقولون الملائكة هي بنات الله فينسبون الولد إلى الله ويجعلون له ما يكرهون من الولد لأنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها لله وهم يكرهونها وينسبون إلى أنفسهم الذكور لكم الذكر وله الانثى ويجعلون لله ما يكرهون تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى فإذا كانوا ينزهون الله عن البنات فكيف ينسبونها إلى الله جل وعلا؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ فهم يقولون إن الملائكة بنات الله ويقولون إن الله صاهر الجن وجعلوا له من الجنه من نسبا صاهر الجن فجاءته البنات وهي الملائكه تعالى الله عما يقولون وجعلوا بينه وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا افتراءات على الله سبحانه وتعالى لكم الذكر وله الأنثى هذا استنكار هذا استفهام وانكار وتوضيح لهم في تنقصهم لله عز وجل الله منزه عن الولد لم يتخذ ولدا لا من الذكور ولا من الاناث النصارى يقولون المسيح ابن الله مشركون يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ونحب وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا لأن الولد جزء من الوالد تعالى الله عن ذلك فهذا من جملة مقالاتهم. فأنكر الله عليه ألكم الذكر وله الأنفى تلك اذن قسمه ضيزه اذا كان له, له الانثى ولكم الذكر هذه قسمه جائره ضيزه يعني جائره هذا من جهه العقل هذا من جهه العقل انه ينسب له الناقص وينسبون الى انفسهم الاحسن هذه قسمه جائره غير عادله هذا من باب التنزل والخطاب لهم بما يفضحهم وإلا فالله جل وعلا ليس له ولد لا ذكر ولا, ولا أنثى لكن ليبين تنقصهم لله عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة ثم رد عليهم فقال ان هي الا اسماء سميتموها اللات والعزة ومنات ونسبه الولد لله كل هذه افتراءات أسماء سميتموها أسماء فارغه ليس لها معنى اسماء فارغه ليس لها معنى سميتموها من عند انفسكم واتخذتموها الهه من إن عند أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني من حجه ليس عندهم حجة على عبادة هذه الأشياء او على نسبة الولد إلى الله جل وعلا ما أنزل الله بها من سلطان والعقيدة تبنى على الحجة تبنى على الحجه والبرهان ولا تبنى على الظنون والاكاريب والتقليد الاعمى لا تبنى العقيده على هذا إنما تبنى على البراهين والادله الشاطعه فعباده غير الله ما انزل الله بها من سلطان ونسبة الولد الى الله ما انزل الله بها من سلطان والله جل وعلا لا يقال في حقه الا بسلطان فلا يقال على الله بغير علم لا يقال على الله بغير علم حسب الظنون تخمينات ما انزل الله بها من سلطان والسلطان هو الحجه والدليل والبرهان هذا تحدي لهم لو كان عندهم برهان لبينوه وأبرزوه ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن إن نافية يعني ما يتبعون إن بمعنى ما أي ما يتبعون إلا الظن الذي ظنوه بالله عز وجل وهو أسوأ الظنون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فالظنون لا تجدي شيئا لا بد من برهان لا بد من حجة لا بد من بينة في العقيدة تبنى العقيدة على الحجة وعلى السلطان وعلى البينه الواضحه لكن هؤلاء يتبعون الظنون ظنوا ان هذه الهه وظنوا أن الله... ان الله اتخذ البنات ظنون من عند انفسهم من عند انفسهم والظنون لا يعمل بها في امور العقيده يتبعون الا الظن وليس لهم حجه وما تهوى الأنفس ويتبعون ما تهوى الأنفس شهواتهم لأنهم بهذه الشركيات والمعبودات ينالون شيئا من الرئاسة ومن الدنيا وجمع الأموال فهم اتخذوها ليصطادوا بها المغفلين ليأكلوا بها أموال الناس وسبحان الله هذا هو الواقع الآن عند الأضرحة والقبور اتخذوها شهوة لأنفسهم لأنهم يستغلونها تعتبرون من الموارد المالية تعتبرون من الموارد المالية التي تجلب لهم الأموال من الزائرين ومن المخدوعين وماتها والأنفسة شهوات فهم بنوا عقيدتهم على هذا والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى جاءهم من ربهم البيان الواضح لبطلان ما هم عليه على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم من ربهم الهدى لو كانوا يريدون الهدى فانه قد جاءهم فالواجب عليهم ان يتركوا عباده هذه الاصنام ويتركوا هذه المقالات الكاذبه في حق الله سبحانه وتعالى ويتبعوا الهدى لكنهم لم يفعلوا استمروا على على طغيانهم ولم يقبلوا الهدى فقامت عليهم الحجه قامت عليهم الحجه الا من من الله عليه بالهدايه قبل الهدى وترك عباده الاصنام ترك الشرك ووحد الله سبحانه وتعالى فهؤلاء انتفعوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهجه وأنقذهم الله به من الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور لكن الغالبية منهم عاندت وكابرت فماذا كانت نهايتهم؟ كانت نهايتهم الهزيمة نهايتهم الهزيمة ولما فتح الله بلده الحرام على رسوله صلى الله عليه وسلم حطم هذه الأصنام ولم تدافع عن نفسها حطم اللات والعزة ومنات وسائر الأصنام ولم تدافع عن نفسها فلو كانت الهه كما يزعمون لدافعت عن نفسها ولقد جاءهم من ربهم الهدى ثم قال جل وعلا لما ذكر أنهم يتبعون شهوات أنفسهم وما تهواه أنفسهم من عبادة هذه الأصنام قال أم للإنسان ما تمنى هل هل للانسان ما تمنى هل الإنسان يقدر على أن يحصل على أمنيته أو أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى الأمور بيد الله جل وعلا لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض أم للإنسان ما تمنى أي ليس للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلا يأخذ هذا الإنسان إلا ما قسم الله له وهذه الأصنام لا تعطيه شيئا مما يتمناه بل الذي يعطي هو الذي له ما في السماوات وما في الارض والاصنام ليس لها شيء من السماوات ولا من الارض ليس لها شيء من السماوات والارض ورأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فلله ما في السماوات وما في الأرض فالأمر مهوب للإنسان وما يريده وما يرغبه وانما هو بيد الله وما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته سبحانه وتعالى وبتوحيده فلله الآخرة الدار الآخرة بعد الموت والأولى وهي الدنيا كلها ملك لله بما فيها تطلت بهذا عبادة الأصنام لأنها ليس لها شيء ليس لها شيء ولا تملك شيئا لنفسها فضلا عن أن, تملك أن تملكه لغيرها ولا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا هبته عند الله الرزق ان الذين تدعون يا ايها الناس ضرب مثل واستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيع يستنقذوه من لو أن الذباب أخذ شيئا من الصنم ذباب أضعف شيء أخذ الذباب شيئا مما للصنم أو على الصنم هل يستطيع الصنم أن يسترده لا ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من أضعف شيء هل يستطيعون انهم يستنقذون ما أخذه وسلبه منهم براهين ساطعة على التوحيد وعلى بطلان الشرك لكن أين العقول فلله ما في السماوات وما في الأرض ثم ضرب مثلا سبحانه في الملائكة الملائكة هم أكرم الخلق وأفضل الخلق وأقوى الخلق ايضا خلقة وقوة ومع هذا لا يملكون شيئا إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وايضا هم يعبدون الملائكة والملائكة لا تقلل على شيء لأنهم عباد من عباد الله وكم من ملك كثير كم بمعنى كثير كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية وهي هنا خبرية بمعنى كثير كم من ملك يعني كثير من الملائكة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض ملائكه في السماوات وفي الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالملائكة لا يشفعون لأحد لأن المشركين يزعمون أن الملائكة تشفع لهم وأن الأصنام تشفع لهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا الى الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا الله أخبر ان الملائكه الكرام الاقوياء لا يشفعون عند الله الا باذنه لعظمته سبحانه وتعالى الشفاعة ملك لله ولا يشفى أحد لا ولا غيرهم إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفى عنده الذي بإذنه وليس كملك الدنيا يشفع عندهم الشفاعة ولو لم يأذنوا ولو كانوا كارهين أما الله جل وعلا فلعظمته وجلاله لا أحد يشفع عنده إلا باذنه فالشفاعة تطلب من الله جل وعلا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين الشرط الأولا يأذن الله يأذن الله بالشفاعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليه الناس يوم القيامة ليشفع لهم في فصل القضاء يخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ولا يرفع راسه من السجود حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع يؤذن له بالشفاعه هو يتقدم على طول ويشفع لا يستأذن من ربه ويدعو ربه عز وجل يستأذن منه حتى يؤذن له الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين الشرط الاول اذن من الله جل وعلا بها والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من عصاة أهل التوحيد ليس عنده شرك أما المشرك فلا تنفعه شفاعة ولا تقبل فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأنتم مشركون كيف تحصلون على الشفاعة وأنتم مشركون ولا يرضى الله عن, عن المشركين هذا رد عليهم يقولون شفعاؤنا عند الله كيف يشفعون لكم وكيف يأذن الله لهم بذلك وأنتم مشركون والمشرك ليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى هذا رد عليهم إلا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذا فيه رد على من يطلبون الشفاعة من الأموات والأولياء والصالحين في قبورهم ويظنون أنهم يملكون الشفاعة فهذا فيه رد عليهم لأن الشفاعة لا تثبت إلا بشرطين إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه والله لا يرضى عن المشرك ولا عن الكافر وإنما يرضى عن المؤمن الموحد الذي استحق عذابا بذنوبه دون الشرك فقد يشفع الله فيه من يشاء بإذنه سبحانه وتعالى فتنفعه الشفاعة بايمانه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ثم عطف على مقالة المشركين فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالبعث لا يؤمنون بالبعث وهم المشركون لأنهم ينكرون البعث ويستبعدون ويستغربون كيف العظام الرميم والتراب يعاد ويقوم الإنسان من قبره ويحاسب وينعم أو يعذب هذا مستحيل في عقولهم يعجزون الله سبحانه وتعالى من يحيي العظام وهي رميم قل الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليه الذي أوجدها من العدم قادر أن يعيدها مرة ثانية وهو الذي يبدأ والخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فالإعادة أهون من يعني في نظر العقول وإلا فالله لا يعجزه شيء لكن في نظر العقول أن الإعادة أهون من البداءة وهو أهون عليه ثم ولهذا قال وله المثل الاعلى له المثل الأعلى في السماوات والأرض فهذا المثل إنما هو من باب التنزل وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وكل شيء عليه هين كل شيء عليه هين البداء والاعاده وكل شيء هين على الله سبحانه وتعالى لكن هذا من باب المحاجه والمجادله. وإلا فالله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى فيقولون الملائكة بنات الله فجعلوهم إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم هل رأوهم عند الخلق اشهدوا خلقهم هذا التحدي من الله جل وعلا سوف تكتب شهادتهم فستكتب شهادتهم اشهدوا خلقهم فستكتب شهادتهم ويسالون الملائكه ليسوا إناثا كما يقوله المشركون بل هم عباد مكرمون خلقهم الله من النور وهم يقومون بعبادة الله لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويقومون بما أمرهم الله به من تنفيذ الأوامر الإلهية في هذا الكون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ملائكة عباد لا تصلح عبادتهم من دون الله فهم يصفونهم بأنهم اناث ومع هذا يعبدونهم من دون الله هو التناقض التناقض العجيب إن يدعون من دونه إلا إناثا فهم يتناقضون في مقالاتهم وأفعالهم لا يسمون الملائكه تسميه الانثى فيقولون الملائكه بنات الله ولا يقولون الملائكه عباد الله يقولون الملائكه بنات الله وما لهم, وما لهم به من علم هذه تسميه من الملائكه بنات الله من ما هو دليلهم على ذلك لا دليل لهم على ذلك أشهد خلقهم أشهدوا خلق ما خلق الملائكه ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أنفسهم وما لهم به له من علم أي بهذه التسمية التي سموا بها الملائكة وأنهم إنان إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وسبق أن الظن لا يحتج به في هذه الأمور وأمور التوحيد وأمور الغيب لا يتج فيها إلا بالبرهان المنزل من عند الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن ولهذا قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يعتمد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث فإن الظن اكذب الحديث وفي المثل بئس مطية الرجل زعمه فالظن لا يعتمد عليه لا سيما في الامور الغيبيه وامور الاعتقاد لا يبنى الا على براهين على حجج قويه ثابتة يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ثم قال جل وعلا لما وبخهم وبيّن بطلان حججهم حجج وانهم يبنون على على كذب وظنون وعلى اقتداء آبائهم وان كان آباؤهم على ضلال يقلدونهم ويقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا لما بين هذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعرض عمن تولى عن ذكرنا لا يهمك أمرهم أنت عليك البلاغ أنت عليك البلاغ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن وعن ذكر الله عز وجل بالعبادة أنت بلغتهم وأديت ما عليك إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب ويقول سبحانه وتعالى إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم تمت وبلغ الرسالة وادى الحجة وانهم عليه عليه الصلاة والسلام وأما الهداية فهي بيد الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأعرض عن من تولى عن ذكرنا في الآية الأخرى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب فالذي يعرض عن ذكر الله يبتلى بالضلال وايضا يبتلى بأنه لا يقبل الحق بعد ذلك فيفسد قلبه ويزير والعياذ بالله فلا ينتفع بعد ذلك ب... ب... لا ينتفع بعد ذلك بالدعوة والأدلة والبراهين ينطمس قلبه والعياذ بالله ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الظالمين الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ وأمره الله أن يعرض عنهم ولا يهمه أمرهم يكل أمرهم إلى الله قالوا وهذا قبل أن يفرض الجهاد هذا يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه وبعدما هاجر للمدينة أمره الله بجهادهم أمره الله بجهاد الكفار لأمره قطع دابر الكفر والشرك وليهدي الله من يشاء منهم الى الحق فأعرض عن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ما لهم طمع في الاخره هؤلاء ما لهم طمع في الاخره ولذلك اصروا على ما هم عليه من الضلال ومن عباده الاصنام ومن ولا يريد بل لا يؤمنون في الاخره ينكرون الاخره نهائيا ولا يريدون للحياة الدنيا هذا شأن الكفار لا يريدون للحياة الدنيا ولا يطمعون في الآخرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فالكافر لا مطمع له في الآخرة وإنما همه الدنيا ولذلك يتعب نفسه وي ينفذ أوقاته وطاقاته وراحته كله في طلب الدنيا يلهث وراءها لأنه لا يطمع في الآخرة وإنما رغبته في الدنيا ويريد أن يسممها وهو لن ينال منها إلا ما قسمه الله له وشاءه له مهما بذل ومهما عمل ليس له من الدنيا إلا ما قسمه الله والآخرة ليس له منها شيء والعياذ بالله وقد يخسر الدنيا والآخرة فلا الدنيا تحصل له ولا الآخرة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وحتى لو اعطي الدنيا كلها ماذا تفيده ما تفيده شيئا بل تضره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولم يريد إلا الحياة الدنيا قال جل وعلا ذلك مبلغهم من العلم ما عندهم علم بالآخرة ولا إيمان ولا يؤمنون بالغيب وإنما هم أصحاب مطامع عاجلة وشهوات عاجلة ولا يفكرون في الآخرة والبعث والنسور فهمهم الدنيا والعياذ بالله ولهذا جاء في الدعاء لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فأهل الإيمان يؤمنون بالآخرة ويستعدون لها ولا يضيعون الدنيا أيضا يأخذون من الدنيا ما يستعينون به على الآخرة وما يحتاجون إليه فهم, س... فهم سعدوا في الدنيا وفي الاخره فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم هذه نهايه علمهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أتجدهم يتعلمون أمور الدنيا والصناعات والتقنيات، لكن ما تأت الآخرة لهم على بال، ولا يدرسون أمور الآخرة ويعملون لها، لأنهم لا يؤمنون بذلك. والعياذ بالله. وهذا فيه رد على الذين على الذين يحرضون على العلوم التقنيه والعلوم الدنيويه والخبرات ويحذرون او ينهون عن دراسة العقيدة ودراسه الدين ودراسه في ناس الان على هذا على الشكل يزهدون في العلوم الشرعيه يزهدون في تعلم العقيدة يزهدون في الوعظ والتذكير فهم من هذا الصنف أو مشابهون لأهل هذا السنة نسال الله العظيم ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فالله جل وعلا بعلمه الأزلي بعلمه الأزلي يعلم كل شيء يعلم من يهتدي ويعلم من لا يقبل الهداية بسبب جهله السبب هو كونه حرم من الهدايه بسبب من قبل نفسه من حيث اعرض عن الهدايه واعرض عن سماع الحق وانشغل بالدنيا وترك الاخره الله عز وجل حرمه واضله وحرمه من الهدايه فهو السبب في حرمان نفسه هو السبب في حرمان نفسه فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين شوف الفاسقين دل على انه يهدي القوم المؤمنين إنما يحرم الهدايه القوم الفاسقين والكافرين نسال الله العافيه فالحرمان من الهدايه انما هو بسبب من قبل من قبل العبد والله علم أنه لا يصلح للهداية وعلم ما يكون منه فلذلك حرمه الله جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق للهداية معرفة الحق والعمل به والثبات عليه وأن نلقى الله سبحانه وتعالى مسلمين مؤمنين موحدين وأن يغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الوسائل أو الطرق التي نعملها؟ حتى لا نقع في هجر القرآن الكريم يقول ما هي الوسائل أو الطرق التي نعملها حتى لا نقع في هجر القرآن الكريم وهل هناك نصيحة بقدر معين إذا عملنا به ننجو من هذا الخطر العظيم وهو هجر القرآن الله جل وعلا يقول وقال, وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهجر القرآن أنواع النوع الأول هجر تعلمه وتعليمه فلا يتعلمه ولا يعلمه والنوع الثاني هجر التلاوة إذا تعلمه وحفظه لا يتلوه ولا يتدارسه ويراجعه يغفل عنه حتى ينسى هذا هجر والنوع الثالث هجر التدبر قد يتلو, قد يتلو القرآن يكثر من تلاوته يختم في اليوم أو في الشهر الختمات الكثيرة ويجيد التلاوة لكنه لا يتدبر لا يتدبر معانيه وإنما يردده بدون تدبر هذا هجر, هجر لتدبر القرآن وهذا لا ينتفع منها من تلاوته من القرآن والنوع الرابع هجر العمل به بعد ما يتدبره لا يعمل به قد يتلوه ويجيد التلاوة وأيضا يجيد التفسير ومعرفة معاني القرآن لكنه لا يعمل هجر العمل بالقرآن وهذا أشد ولا ينفعه القرآن حينئذ بل القرآن يلعنه وفي يوم القيامه يدفعه الى النار كما في الحديث والنوع الخامس هجر الحكم به الحكم بالقران ابعاد القران عن الحكم واحلال القانون الكافر محل القران وهذا اشد والعياذ بالله فهجر القران انواع فعليك أن تجتنب هذه الأنواع، وليس الحكم في القرآن مقصورا على الحكم في المحاكم بل الحكم في القرآن على نفسك، والحكم في القرآن على المقالات والمذاهب والأحزاب والاختلافات يحكم بالقرآن في جميع المجالات وبين الخصوم. الحكم بالقران عام ليس الحكم بالقران مقصورا على الحكم في المنازعات في المحاكم كما يظن بعض الناس بل الحكم بالقرآن عام أي إن تنازعتم في شيء أي شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل الأفضل للإنسان عند تلاوته للقرآن أن يرفع صوته أو تكون قراءته له سرية بحيث يحرك شفتيه بالقراءة فقط هذا بحسب الأحوال إن كان عنده من يتأذى بالجهر من نائم أو تال أو مذاكر فإنه لا يرفع صوته مشوش على الآخرين وبهذه المناسبة اللي يستخدمون مكبرات الصوت في المساجد بصفة تخرج عن المسجد وتشوش على المساجد الأخرى وعلى الجيران وعلى النائمين من الذين من المرضى ومن النساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة هذه إساءة والقرآن لا يؤذى هذه هذا أذى للناس فعليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر هل الجهر والإصرار هذا بحسب حاله حالة الإنسان وإذا كان جهره أنشط له يجهر وإذا كان اسراره أنشط له يسر لكن لا بد من النطق بالقرآن ما يكفي إمرار القرآن في الذاكرة وعلى القلب لا بد ينطق به ويسمع نفسه لا بد يسمع نفسه بالنطق بالقرآن نعم سمعت عليهم سماحه الوالد يقول السائل هل الماجد والكامل من اسماء الله تعالى الماجد نعم جاء في الحديث جواد ذلك باني جواد ماجد من اسماء الله سبحانه وتعالى اما الكامل هذا يوصف الله بالكمال جل وعلا يوصف بالكمال اما يسمى بذلك ما لا ادري عن هذا نعم سمعت عليهم سماحه الوالد يقول السائل أجدادنا في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم تبلغهم الحجة فما هو حكمهم الناس في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ منهم المستقيم والموحد والعالم التقي لكنهم ما قاموا بالدعوة قصروا ما قاموا بالدعوة وتركوا الناس حولهم على العوايد وعلى الشرك ولم يدعوهم ولم ينهوهم فهم تركوا واجبا عظيما واقتصروا على انفسهم ومنهم من وافق الناس وشجع الناس على الشرك وعلى العادات لاغراض في نفسه فهذا هو الذي الشيخ انكر عليه ورد عليه الذين عارضوا دعوه التوحيد هم الذين رد عليهم الشيخ وانكر عليهم والذين منعوا الدعوة جاهدهم الشيخ وقاتلهم حتى نشر هذه الدعوة في الجزيرة وامتدت إلى خارج الجزيرة ليقف في وجه الدعوة يقاتل ولو كان عالماً ولو كان ولو كان يدعي الإسلام يقاتل حتى تأخذ الدعوة طريقها إلى الناس فهذه دعوة الشيخ رحمه الله إنما بين للناس طريق الصحيح ومن قبل الحق واتبعه فهذا <تصفيق> على خير والشيخ يشجعه له ومن عارض الحق فهذا يتخذ معه الشيخ ما يستطيع من الإجراءات الرادعه نعم صلى الله عليكم سمحت الواد يقول في تتمة سؤاله وما أرجح الأقوال في أهل الفترة الذين لم تبلغهم الحنيفية قبل الرسالة أمرهم إلى الله ارجح الأقوال أننا نفوض أمرهم إلى الله عز وجل لكن في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار لأن أعمالهم كفرية فجنائزهم ومواريثهم وأمورهم يجرى عليها حكم الكفار أما في الآخرة فيما بينهم وبين الله هذا لا نتدخل فيه شأنهم إلى الله نعم عشاء عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل صنم العزة كان للأوس والخزرج أم أنها كانت لقريش كانت تعظمه كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم سمعت الفلام بهذا أن العزة كانت لأهل مكة لقريش ومن جاورهم نعم وابو سفيان من قريش نعم يقول أحسن عليكم وما هي قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل المرأة في نخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة نعم هذه شيطانة المرأة التي جاءت ناشر معارية ناشرة شعرها علىها خالد رضي الله عنه بالسيف قتلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنها شيطانة والشياطين تحضر عند الأصنام لأجل ترغب الناس في, في عبادة الأصنام وتدعوهم إليها وقد تظهر لهم في صورة الميت أو من يدعونه يمثلونه صورة تنبيلية ويدعون أنهم هم الولي أو الصالح كما ذكر شيخ الإسلام فيما قرأتم من كتاب التوسل هذه التوسل فهذه منها الجنس هذه شيطانة تحضر عند هذا الصنم لأجل أن ترغب الناس في عبادته نعم أحسن عليكم الوالد يقول السائل يقول بعض العوام عندما تنزل مصيبة لشخص ما يا عزتي له أو وعزاه فما حكم هذه الألفاظ يبدأ تجنب هذه الألفاظ إن كان يقصدون العزة فهذا لا يجوز اعتزاز بالصنم أو نداء للصنم ولا يجوز اما إن كان من باب العوائد وما يجري على اللسان فإن بغي تركه نعم السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى عن المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله وبين قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر المشركون أنواع منهم من يؤمن بالله لكن يشرك به كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيؤمن به في توحيد الربوبية ويشرك به في توحيد الأولوهية ومنهم الملحد الذي لا يؤمن بالله اصلا دهري منهم الدهري والملحد وهو الذي ذكره الله أنه يقول ما يهلكنا إلا الدهر دهريه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الله جل وعلا لا يرضى الشفاعة عن المشرك فهل يدخل في ذلك المشرك شركا أصغر؟ الشرك الأصغر اختلف العلماء في هل يعذب صاحبه أو هو قابل قابل للمغفرة والشفاعة على قولين إنه, إنه لابد يعذب لكن لا يعذب تعذيب الشرك الأكبر ولا يخلد في النار يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار والقول الثاني أنه يدخل تحت المشيئة والمغفرة يغفر له بالشفاعه نعم احسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم من طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب من الميت شيء لا شفاعه ولا غيره لا يطلب من الميت شيء لا النبي ولا غيره وما كان الصحابه ياتون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الشفاعه ويطلبون منه الاستغفار وهم اعلم الامه بما يجوز وما يمنع لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم فلو علموا من الرسول أن هذا جائز لفعلوه وكونهم تركوه يدل على أنهم علموا من الرسول أنه لا يجوز ولا يفعل نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما صحة القول بأن الله تعالى قد يدخل الجنة من كفر بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي طلب من أولاده أن يحرقوه ويذروه فوق الجبال وفي البحر وقال لا إن قدر الله علي ليعذبني وهذا القول كفر فغفر الله له ودخل الجنة هذا القول باطل, هذا القول باطل الكافر لا يدخل الجنة هذا وهذا الرجل الذي قال ذروني هذا ليس بكافر هذا مسلم لكن أخذه شدة الخوف شدة الخوف حم... الخوف من الله شدة الخوف من الله حملته على هذا العمل من شدة الخوف من الله وهو جاهل يعني عنده خوف مع جهل الذي حمله على هذا الجهل فعذر بالجهل عذر بالجهل في هذا وهو مؤمن ليس بكافر الجنه لا يدخلها كافر ابدا من قال انه يدخلها كافر قوله باطل نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل المشركون ينكرون اليوم الآخر فلماذا يطلبون الشفاعة من معبوداتهم إذا كانوا لا يؤمنون بالآخرة الدنيا يطلبون شفاعتهم في الدنيا مصالح دنياهم ولمصالح دنياهم وليعطائهم الرزق وعطائهم الرزق واعطائهم الصحة من المرض واعطائهم الولد مطامعهم الدنيويه نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الإذن للشافع أن يشفع يكون بعد الاستئذان أم أن الله جل وعلا هو الذي يأذن ابتداءا بدون استئذان لا بد من, من, من إذن الله سبحانه سواء أذن الله ابتداءا أو بعد طلب ودعائه بعد دعائه سبحانه وتعالى نعم هذا راجع إلى الله عز وجل نعم أحسا الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل صحيح أن الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث وأنهم مخلوقون من نور ولا يأكلون لا نقول في الملائكة إلا حسب الدليل لأنهم من عالم الغيب والذي صح أنهم مخلوقون من النور وأنهم عباد مكرمون وأنهم يعملون بأوامر الله جل وعلا أما السؤال هل هم ذكور أو إناث الإناث الله أبطل هذا أبطل أنهم إناث أفضل هذا. كيف نقول إنه فيهم إنس؟ نعم. السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: ولقد همت به وهم بها. وهل الأنبياء؟ وهم بها لولا. لا تقطع الآية. لقد همت به وهم بها لولا الراء. يعني لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها. لكن منعه برهان ربه من أن يهم به. نعم. يقول الصلاه عليكم واهل الانبياء معصومون من جميع الذنوب الانبياء معصومون من <تصفيق> معصومون فيما يبلغون عن الله جل وعلا معصومون في تبليغ الرساله ومعصومون من الكبائر ومعصومون من الاستمرار على الصغائر معصومون من الاستمرار على الصغير. فاذا وقعت منهم من أحد منهم صغيره بادر بالتوبه لأن الله ما ذكر لنبي شيء من المخالفة إلا وذكر التوبه أنه تاب منها فهم معصومون منها في النهاية أما تبليغ الرسالة والكبائر فهم معصومون منها في البداية وفي النهاية نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن شروط الشفاعة ثلاثة أولها رضا الله, الله عن الشافع والثاني رضاه عن المشفوع والثالث الإذن فهل هذا التقسيم صحيح؟ الرضا يا أخي هو الإذن إذن الله هذا هو الشرط الأول والشرط الثاني الرضا عن المشفوع والثالث هذا جائب من كيسي لا أدري منين إنجاب نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هل هذه الآية من آيات الصفات؟ الساق ثابت لله عز وجل في الحديث الصحيح ثابت لله عز وجل من صفات, من صفات الذات في الحديث الصحيح أما الآية فيها احتمال شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات يوم يكشف عن ساق يعني شدة الأمر. وليست من آيات الصفات وغيره يقولون لا إلا من آيات الصفات وفيها إثبات الساق لله الله أعلم لكن الحديث على كل حال ثابت ساق ثابت لله في, في الحديث الصحيح نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يدخل في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يدخل فيه حافظ القرآن الذي لا يعرف تفسيره أو لا يعمل به نعم يدخل فيه من أو لا الذي لا يعمل بالقرآن أو لا يتدبر القرآن او يدخل في هذه الآية لأن الله ذكرها لنا من أجل أن نحذر من هذه الصفة التي اتصف بها اليهود مع التوراة نعم أحسى الله عليكم الوالد يقول السائل شرك الطاعة هل يخرج من الملة لا شرك الطاعة لا يخرج من الملة إلا إذا جعل المطاع في منزله الله عز وجل أما إذا أطاعه لرغبة أو لهوى أو لطمعا في دنيا فهذا يعتبر من الشرك الأصغر اذا أطاعه إذا أطاعه وهو يعلم أنه حلل ما حرم الله أو أحل ما حرم الله طاعه وهو يعلم هذا فهذا يعتبر أكبر أما إذا أطاعه وهو لم يعلم هذا هذا لا يصل إلى الأكبر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا رجل موظف في المجال العسكري وبعض, وبعض الأحيان أستلم على بعض البوابات من قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر ولا أستطيع الصلاة في الوقت فما رأيكم في ذلك تستطيع الصلاة في الوقت يا فلك على وضع وإلى جاءت الصلاة لفرز سجادك في مكانك وحراسك وصل صل وانت في مكانك نعم عسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل القبة الخضراء في المسجد النبوي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حكمها هذه عملها بعض الصلاطين عملها بعض الصلاطين والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في حجرته وهي مبنية للسكن لم تبنى على القبر وإنما كانت مبنية للسكن سكن فيها هو وعائشة رضي الله عنها فلما مات دفن فيها حماية له من الغلو دفن فيها حماية له من الغلوب لأنه لو أبرز قبره لا حصل الغلوب فيه وتدافع الناس عليه فهو دفن في حمايه له هذا هو المقصود ونزع السقف الذي على الحجره وجوع القبه وهذا ما هو بمشوره اهل العلم وانما هو من عمل بعض السلاطين نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل توفيت امراه ولديها ام وابنان وثلاث بنات نعم يقول توفيت امرأة ولديها أم وابنان وثلاث بنات فكيف التقسيم إذا كان لديهم مئة ألف ريال؟ ال تقسيم عند القاضي يروح للمحكمة يستفرج صك حصر إلخ المال هوارثة إلا هؤلاء والقاضي يقسمها نعم. صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو رأيكم في كتاب موارد الضمآن للشيخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله تعالى؟ هذا كتاب وعظ الشيخ عبدالعي السلمان عالم وموثوق من جهه العلم ومن جهه العقيدة فهو عالم جليل والكتاب إنما هو في الوعظ والتذكير أقوذ من القرآن ومن السنة ومن كلام أهل العلم نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد تقول السائلة امرأة حانت ولادتها نعم تقول امرأة حانت ولادتها نعم. ولم تخبر أحدا خجلا وحياء وتحاملت على نفسها حتى مات الجنين وقد أفتى فضيلتكم في درس يوم السبت بأن عليها صيام شهرين متتابعين والمرأة تبلغ الآن ثمانين سنة وتهدري وعندها مرض في الصدر فهل يلزم قرابتها الصيام عنها أم لا أنا قلت إنها إذا كانت تحاملت عليه تقصد قتله أهلا قتل عمد ليس فيه كفارة أما إذا كانت لم تقصد قتله ولكنه مات بسبب التحامل وهي لم تقصد هذا فهذا قتل خطا وعليها الكفاره إذا كانت لا تستطيع فهي تبقى في ذمتها وعمرها إلى الله سبحانه وتعالى نعم عسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل لكن لو ماتت ولم تقدر على الصيام ماتت فلي احد أقاربها أن يصوم عنها إذا أراد أن يبري ذمتها بعد موتها فله أن يصوم عنها نيابه عنها نعم السلام الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى وكم من في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا هل يعني هذا أن الملائكة يشفعون لأحد ثم قد, ت... قد لا تقبل شفاعتهم فيه هم لا يتقدمون بالشفاعة يا أخي ما هم سيئين أدب ما يتقدمون بالشفاعة إلا بعد ان يأذن الله لهم ما يتقدمون إلا بعد أن يأذن الله لهم من ذا الذي يشفع عنده الذي إذنه نعم أحسن إليكم الوالد يقول السائل هل يحمل كلام العالم في بعض المسائل على كلامه في موضع آخر كما ورد في قاعدة حمل الكلام المجمل على المفصل أم أنها خاصة في كلام الله ورسوله لا يحمل يحمل كلام العالم في موضع على كلامه في موضع آخر ويفسر بعضه ببعض نعم وليس هذا خاصا ب... بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الله والشيطان عملتان لوجه واحد وهل يكون آثم هذا ما ينبغي يسأل عنه هذا ملحد والعياذ بالله ألا ينبغي يسأل عن هذا هذا واضح هذا الحاد كهر بالله عز وجل نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل لي أخ مقصر في حقوق الله تعالى وهو أكبر مني سنا ولا يحرص على الصلاة أخل؟ يقول لي أخ مقصر في حقوق الله تعالى وهو أكبر مني سنا ولا يحرص على الصلاة ومع ذلك يسيء إلي وخاصة يسيء لسمعتي يقول ويأخذ من أقارب الأموال ويقول له محتاجة أحتاج المال منكم لأخي الأصغر لحاجته لها كذبا منه وزورا على الرغم من استمرار النصيحه له فما العمل مع, مع مثل هذا الأخ أن تصلح أن توقوك أن ما بينكم ولكن المناصحة تناصحه عن هذه الأخلاق أو, أو تعمد, تعمد من يناصحه من, من المسلمين ومن أهل العلم لعل الله أن يرده إلى الصواب وإذا كان بينك وبينه منازعة من أنه يأخذ باسمك من الدراهم ويكذب عليك هذه خصومة بينك بينه ترافعون إلى المحكمة نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز أن تصلى سنة الوضوء وسنة الطواف وسجود التلاوة في أوقات النهي أما سنة الطواف فنعم قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليلا أو نهار فتفعل ركعتي الطواف بعد الطواف في أي وقت بنص هذا الحديث وأما سجود التلاوة الصحيح أنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة ليس صلاة ولا يأخذ احكام الصلاة لا يفعل في أي وقت نعم السلام عليكم إليكم الوالد يقول السائل ما حكم قص الشعر للنساء وصبغ الشعر بالألوان من غير شيب بغير اللون الأسود لا يجوز العبث بالشعر إلا إذا كان إذا كان مشوها يعني يكون شيب أو شعر مشوها اللون فيغير بما يزيل التشويه ويزيل لون الشيب لكن بغير السواد أما إذا كان الشعر جميلا و عاديا وليس فيه ليس فيه عيب ولا تشويه فلا يجوز تغييره عن حاله يبقى على حاله لأنه لا داعي لهذا التغيير وإلا يكون هذا من تغيير خلق الله الذي يأمر به الشيطان بني آدم نعم أصلي لكم سماحة الوالد تقول السائلة يكون تغي يكون من تغيير خلق الله من ناحية ويكون تشبوه بالكافرات من ناحية أخرى نعم صلى الله عليكم الوالد تقول السائلة وهل يجوز لبس العدسات الملونة من غير ضعف في النظر ولكن للزينة لا للزينة لا وإنما تلبس للحاجة ضعف البصر أو وجع العينين إذا نصح به الطبيب إذا نصح بها الطبيب تلبسها أما للزينة فبقى عينيها أجمل الا ان كان في عينيها عيب وتشويه فتسترها بالعدسه هناك اذا كان فيها عيب او تشويه او مرض فانها تلبسها اما ان سليمه وعينها جميله ولكن تريد ان تغير خلق الله فهذا لا يجوز نعم أحسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت على الخدين والعنفقة وما حولها بالنسبة للرجل أحسن انك ما تقرب الشعر لأنك إذا قربته ولو كان على الخدين ينبت ويوذيك أحسن انك تتركه والنابت على الخدين إذا كان على العظم على على على, على اللحي على اللحيين من الجوانب هذا اللحية من اللحية أما إذا تقدم صار على الخد وليس على اللحيين فهذا يجوز لك أخذه لكن تركه أحسن لأنه إذا حلقته يقوى وينبت ويوذيك نعم في المستقبل نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين بالنسبة للمرأة لا يفتح هذا الباب للنساء الحاجبان لا يتعرض لهما بشيء وإن كان فيهما عيد هذا يرجع فيه إلى الطبيب لعلاجه نعم أحسن الله عليكم يقول وهل الرجل مثل المرأة في تحريم النمص الرجل ما هو بحاجة إلى النمص المرأة تنمص بزعم أنها تزين من الزينة الرجل تزين بالنمص نعم صلى الله عليكم يقول السائل ما الفرق بين الودي والمذي والمني؟ نعم يقول صلى الله عليكم ما الفرق بين الودي والمذي والمني؟ الودي لزج يخرج بعد البول غير شهوة يخرج بعد البول من غير شهوة ومن غير سبب وهنا جس حكم حكم البول وأما المذي فهو ماء رقيق يخرج بسبب الشهوه اما نظر واما لمس واما تفكير وهو نجس لكن نجاسته مخففه يكفي فيه النضح واما المني فهو طاهر المني طاهر نعم لكن اذا ازاله من باب النظافه وغسله من باب التنظف لا باس اما لو بقي فهو ليس نجسا نعم الله عليكم سمحته الوالد يقول السائل قناة فضائية شرحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لله أشد فرحا بتوبه عبده إلى آخر الحديث شرحته بواسطه التمثيل حيث نطق الممثل بكلمة اللهم انت عبدي وأنا ربك فلا يعتبر هذا الفعل استهزاء وردة عن دين الله تعالى هذا لا يجوز لا يجوز أن يمثل الله حينما يأتي الحديث الصحيح لله وشد فرحا تمثل رحمة الله وهذا لا يجوز وهذا من الاستهزاء يدخل في نوع الاستهزاء والتنقص لله عز وجل التشبيه يدخل في التشبيه تشبيه الله بخلقه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل مؤذن يوكل شخصا آخر في الأذان وهو موجود في نفس المسجد وقد بلغت عنه مراقب المساجد فهل آثم إذا لم أبلغ عنه؟ إذا كان يترك الأذان من غير عذر هذا يبلغ عنه ليستبدل بغيره أما إذا كان يترك الأذان لعذر عارض ويزول لا بس بالتنويب والتوكيل لعذر عارض ويزول أما إذا كان يفعل هذا من باب الكسل وعدم المبالاة هذا لا يصلح أن يكون مؤذنا. هذا يأخذ المكافأة ولا يؤذن هذا قصد يأخذ المكافأة فهذا لا يترك بل يبلغ عنه ويستدل بغير نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من يترك أمور الدنيا كركوب السيارات والسكن في البيوت الحديثة فهل هذا يعد من الزهد في الدنيا لا هذا من التكلف والتشدد قل مزينة حرم الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لا أحد يحرم ما أحلى الله عز وجل ويقول هذا من الزهد نعم لكن لا يسرف لا يسرف ويكون وسط معتدل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قوام لا يسرف ولا يبخل يكون وسط هذا الذي هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى نعم ولا يجوز تحريم الزينة التي أباحها الله؟ نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة تراده الإرادة الكونية. الإرادة تنقسم الى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فهي إرادة مشيئة كونية فقط ولا تنقسم. إرادة مشيئة كونية لا تنقسم ما يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية لا إنما هذا في الإرادة خاصة نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح أننا مسيرون في أمور الدنيا ومخيرون في اختيار طريق الهداية أو الضلال أنتم مسيرون في ما يقدر الله عليكم من الامراض ومن الصحه ومن ومن القيام ومن من الامراض ومن الصحه ومن المكاره التي تجري عليكم والضيق الذي يجري عليكم او السعه هذه لا لا دخل للعبد فيها اما من جهه افعالكم انتم فانتم مخيرون مخير تفعل الطاعة باختيارك وتتركها باختيارك تفعل المعصية باختيارك وتتركها باختيارك فأنت تفعل باختيارك أفعالك أنت تجاولها باختيارك أما أفعال الله فيك فهذه ليست باختيارك هذه الطرارية من المرض والصحة و. و... <تصفيق> طيب النفس وضيق النفس والشدة والرخى غير ذلك نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا خرجت وسافرت إلى بلادي خارج هذه البلاد يحصل علي ابطهاد لأني أطلقت لحيتي فهل حلقها أثناء نزولي في الإجازة جائز أم لا؟ لا ليس جائزا وعليك الصبر تبقى لحيتك وتصبر على ما ينالك لان هذا من الصبر على الدين وعلى السنه تصبر وانت على اجر ان شاء الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عليك بالصبر هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين